أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم فَشَابِعَ مَثَانِيَةَ كُشَاعِرٌ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ فَكُشَاعِرٌ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هدى الله يهدي ومن يضلل الله فما له مِن هاد أَفَمَن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم الْقِيَامَةِ وَقِيلَ للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبله أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يرلمون ولقد ضربنا للمسي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 بل أكثرهم لا يرلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون